لذا نحب نذكر الأخوان يا أخوان يا أحبتي في الله كلامنا هذا عن الموت ليس للشؤم وليس للتطير إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه وحبيبه ورسول صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم عيتون من منا حيكون أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كم حتعيش ستين سبعين تمانين سنة سوف تنزل هذا القبر شئت أم أبيت غصبا عنك كل فلوسك، زوجاتك، أولادك، بناتك، كله سوف تتركهم لوحدهم وسوف تذهب إلى لكن العبرة وأنا أعرف أن الكل يعرف أنه الموت حق وأعرف أنه الكل يعرف أنه سوف يموت لكن الحكمة ماذا أعددنا لهذا الموت؟ ماذا أعددنا لهذا الموت؟ كل ما تجي تسأل واحد يا أخي الموت ذكر الموت يقول لك يا شيخ أدعي لي كيف أدعي لك أنت إذا أن الله لا, لا يغير ما بقوم حتى يغيره ما بنفسه غير أنت من نفسك كل هذا الجمال وهذا المكياج وهذه الفلوس وهذه السيارات الفارحة فين تروح والله لو أعرف أن واحدة من هذه الحاجات حتنزل معي القبر لبعت أبويا لو أعرف أن الفلوس كان بعت أبويا عشان الفلوس حقها تنزل معي القبر وين راح والله غسلت من الأثرياء من المليون تعتبر عنده ريال أقلبه على جنبه الأيسر والأيمن وأقول له فين فلوسك فين زوجاتك فين بناتك فين سياراتك فين كنت ماشي زي تتمختر زي الطاووس فرحان بفلوسك الآن فين فين هذا كله وسبحان الله جمع الأموال وتعب طول حياته حتى السلام صلى عليه يرجع أهله ويرجع ماله ويبقى يدخل. عمل الصالح يدخل مع الميت يا شيخ ثلاثة عمله ماله وأولاده ويرجع اثنين يرجع ماله ولده ويبقى هو عمله عمل الصالح ذكرتني بحديث الله عليه وسلم جالس عند القبر ويلحد ويقول للصحابة أي إخواني لمثلي هذا فأعدوا لمثلي هذا فأعدوا هذا رسول الله شيخ شنو الأمة غافلة عن هذه الحفرة فرى الأمة شيخ في, في غفلة عن المصير هذا هم عارفين هذا المصير لكن بيتك يتكابروا يبغوا ينسوا يا شيخ الله يقول يعني ذكرت لك من التطير انه ما يبغوا يذكر الموت وصل بهم التطير انه ما يردوا عليه السلام باليد وانه بعض الاخوة الزملاء لي في العمل انه يوم اللي يشوفوني جاي يروحوا من الشارع الثاني يظن اذا ذكر الموت راح يقترب الموت لا. مع ان الامر محدد لا يستأخرون ساعته ولا وأنا وانا لست بملك الموت انا ما أولا بست حتى يخافوا منه ملك الموت جاهز ومعدود متى كل واحد فيقولوا الله الله سبحانه وتعالى كن فيكون يا إخوان ترى هذه نهاية الدنيا هذا مصيرنا.